كان وكان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر 113. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم 114. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 115. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه 113. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه 114. كلا إنها لضا 115. نزاعة للشوى 116. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 114. لأموالهم حق معلوم 115. للسائل والمحروم 116. والذين يصدقون بيوم الدين 117. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 118. عذاب ربهم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 119. وذلك فأولئك هم العادون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111.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 124. أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 125. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 126. فلا أقسم برب بالمشارق والمغارب اننا لا قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 118. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 119. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون